وخشيته في الغيب والشهادة ولزوم هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس إن قوة المسلم ورفعته وعلو شأنه لتكمن بوضوح في مدى اعتزازه بدينه وتمسكه بعقيدته واخلاقه ومبادئه وبعده عن لوثه التقليد الاعمى والتبعيه المقيته وراء المجهول وان على راس الاعتزاز والرفعه التي هي مطلب منشود لكل مجتمع بل هالمجتمعات المسلمه هو الاتباع والاقتداء لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم والبعد عن الاحداث والابتداع اتباعا ملؤه التاسي المخلص والمحبه الداعه اليه اتباعا يشعر كل مسلم ومسلمه ان الخضوع في الدين والخلق والادب انما هو لله الواحد الاحد اذ كيف يحلو دين لا خضوع فيه ولا اتباع ومن هذا المنطلق جاءت الوصيه الكبرى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 من مراحل المراغمة بين الشيطان وبني آدم وغواية الشيطان وحبائله كالكلاليب التي تتخطف السالكين إلى مستنقعات الدون والعطب ليقع فيها المرتاب المتردد الذي خلي وفاضه عن أسس الاتباع والتمسك بالسنه النبوية فإما أن يكون ضحية النكوص والاستهتار لأول وهلة أو أن يصبح كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل ان هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين أيها المسلمون لقد كان من أسس محبة الله جل وعلا من قبل عباده أن يجعلوا من وسائل هذه المحبة الاتباع الصادق لنبيه صلى الله عليه وسلم ليحسن القصد ويصدق الزعم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 ان يكونوا امه متبوعه لا تابعه امه لها ثقلها الثقافي والاخلاقي امه لها مصدرها ووردها الخاص الذي لا يساويه ورد ولا مصدر في الوجود امه تسبق جميع الثقافات والحضارات بما لديها من مقومات الاعتزاز والرفعه والغلبة لا سيما على المستوى العقدي والاخلاقي ولقد جرت عادة الأمم والمجتمعات أن تأنف من الخضوع لمن يباينها في الأخلاق والعادات والمشارب وإن لم يكلفها من يمارس هذا الإخضاع بزيادة عما تدين به بل إنها تستنكره حتى تنآ عنه وتبتعد بل إنها تستنكره حتى تنأى عنه وتبتعد وكلما ابتعدت عنه كلما اقتربت آداب ذويها واخلاقهم من بعض فلم يعد للعوائد الأجنبية عنهم فلم يعد للعوائد الاجنبيه عنهم ورد ولا صدر ولا تلتفت اليها همم الناس غير ان الهيجان الاعلامي العارم المتسلل لواذا بين المسلمين قد سارق خواطر كثيرين منهم واخذ بالبابهم وحدق بابصارهم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 في تلقي كل جديد وغريب دون فرز ولا إدراك للكنه وما يحمل في طياته من مسخ وإضعاف للانتماء. فيا لله العجب، فيا لله العجب أي صدمة هذه التي تحل بكل غيور على بني ملته؟ يرى في أضعافها التراجع في الاعتزاز والامتياز أمام الغارة الأجنبية الكالحة ويرى المسارقة الحديثة.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 فان لدى الناس من الفطره والنشاهه المتينه والتاصيل ما يمكن من خلاله يتضات الوسنانين واذكاء مبدا تدافع العوائد والعقائد والغلبة شك والغلبة بلا شك للحقيقه التي لا تنقطع بالمره وان خفت وان خفت توهجها حينا بعد اخر الا اننا نرى وميض برقها يلوح في افئده الغيورين من بني الإسلام وسط تلك الغايات العارضة كلما لاح في الأفق كلما لاح في الأفق الوجه الناصح والنذير العريان حتى يتضح لكل رامق أن, أن صراع الثقافات وإن كان قوي الفتك لأول وهلة إن إلا أنه سريع العطب أمام المعتز بدينه وهويته إذ الهوية المسلمة قد يعتريها المرض احيانا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 من خلال الانخراط معهم في اعيادهم وعوائدهم التي حرمها ديننا الحنيف وحذرنا اشد التحذير من, الو... من الوقوع في اتونها ومما يزيد الامر عله والطين بله ان نرى فئاما من البسطاء ينساقون وراء ذلكم فيحاكون مواقعيها زاعمين ان في ذلك نوعا من المجارات الايجابيه والتلاقح في العادات والثقافات فصال كثيرون وجالوا في ذلك حتى اصبح المرء يعرف منهم وينكر وعلى راس ما ينكره المرء العاقل هو التاثر والتاثير في اعياد غير المسلمين واستسهال مثل ذلك واستسهال مثل ذلك الامر بحجه ان الانفتاح العالمي لم يضع بين الناس فوارق وخصائص وان الاشتراك في الاعياد والمناسبات العقديه لا ينبغي ان تقف دونه الملل وهذا امر جد خطير وان شئتم فانظروا يرعاكم الله ما وقع من التاثير فيما يسمى عيد الحب او عيد الام او ما شاكل ذلك بين صفوف المسلمين دون ان يعلموا حقائقها وما تتضمنه في طياتها من مخاطر على عقيده المسلم وخلقه وما يقع فيه معاقرها من مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وارتكاب لما نهى عنه من مخالفه غير المسلمين والمشاهد لاصداء ما يسمى عيد الحب, والمشاهد لأصداء ما يسمى عيد الحب ليوقنوا حقا درجه الغفله والسذاجه التي تنتاب شباب المسلمين وفتياتهم في السباق المحموم وراء العوائد الاجنبيه عن دينهم دون ان يكلفوا انفسهم معرفة اصول تلكم العوائد ويزداد الاسف حين يغيب الوعي عن كثير من ضحايا ذلكم التغريب بأن أصل, عيد الحب بان اصل عيد الحب عاده احتفاليه يرجع تاريخها في بعض الروايات الى القرن الثالث الميلادي احياء لذكرى رجل روماني كان يبرم عقود الزواج سرا لجنود الحرب الذين منعوا من ذلك, منعوا من ذلك لألا ينشغلوا بالزواج عن الحروب حتى افتضح أمر ذلك الرجل وحكم عليه بالإعدام فجعلوا يوم إعدامه عيداً وذكرى يتهادون فيها الورود ورسائل الغرام بل تجاوز الأمر أبعد من ذلك حتى صار يوما للإباحية عند بعض غير المسلمين وهو في الوقت الحاضر يعد يوم عيد للعشاق والمحبين يعبرون من خلاله باللون الاحمر في لباسهم وورودهم ورسائلهم وغير ذلكم وديننا الحنيف دين سماوي ورساله عالميه لها اثرها الايجابي في المجتمعات فلم يكن الاسلام يوما ما محلا لحصر المحبه في يوم واحد او محلا للبر بالام في ليله واحده بل انه دين المحبه والبر والموده في كل ان وحين فلقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفسي بيده لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ثم ان للاسلام من الخصوصيه والامتياز ما لا يجوز في مقابله الوقوع في خصائص غيره فان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينه ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا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 ومن هنا نعلم عباد الله ان المشاركين في مثل هذه الاعياد من المسلمين قد وقعوا فيما نهي عنه ويكونون بذلك قد ارتكبوا مفسدتين أولهما مفسده موافقه غير المسلمين والثانيه مفسده ترك مصلحه مخالفتهم والله جل وعلا يقول وكذلك انزلناه حكم عربيا ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم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 وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيِّك محمدٍ وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذِلَّ الشرك والمشركين اللهم انصُر دينك وكتابك وسُنَّة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم آمِنَّا في أوطاننا وأصلِح آئمَّتَنا وولاة أمورنا